المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاه ومن ما رزقناهم ينفقون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 يجَادِلونَكَ فيِي الحَقِّ بعدمَا تَبَييَّنَكَأََّمَا كَأََّ ماَا يُسَاقُونَ إلىى المَوْوتِ وَهُم يَظُون وَإِذِ عيدكُ اللهَّهُ إحدَ الطَِّ فَتَيْنِ أنهَا لَكُمْ وَتَوَدُّون وَتَوَدُّونَ أن غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ الله وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَهُ كَرَّهَ المجرمون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 إنِن اللهَّه عزيِيزٌ حَكِيم إِذ يُغَشكُمّ عَسَأَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَززِلُ عَلَيكُمْ وَيُنَززِلُ عَلَيكُمْ مِنَ السَّمائمَا أَلُّطَهِيرَكُمْ لُطَهيرَكُمْ بِ وَيُذْهِبَعَنكُمْ رِجِزَ الشَّيطانِ وَلَرُ بِطَ عَى قُوبِكُمْ. وَأَلْيَ رَبَطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتُ بِهِ الْأَقْدَامَ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بنان. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِقْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا نَّارًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُولُّوهُمُ الْأَدْبَارِ وَمَنْ يُولِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا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 ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون